فراجعته ثم لم أزل أستزيده فيزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف نعم نعم المكة والمدني قبل ذلك يعني إنه الكام تاسع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 من فوائده معرفة الناسخ والمنسوخ ازاي لان مكه قبل الايه المدينه فلما اتانا من هذه المكية وهذه مدنية والايتان متعارضتان إذا المدنية نسخت الايه المكيه من فوائده معرفة الناسخ والمنسوخ قال والمكي اكثر من المدني يعني اكثر قران ايه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 ويدخل في مكة ضواحيها كالمنزل بميناء وعرفات والخنايبية، وكذلك يدخل في المدينة ضواحيها كالمنزل ببدر وعُهد وغيرها. إذا القول الأول في تعريف المكي والمدني: المكي ما نزل بمكة والمدني ما نزل بالمدينة. والقول الثاني قال وهو المشهور أن المكية ما نزل قبل الهجرة. وإن كان بالمدينة والمدنية ما نزل بعد الهجرة وإن كان بمكة إب ما نزل قبل الهجرة مكي وإن, خ... وإن نزل خارجها وإن نزل خارج إيه خارج مكة لكن ما دام قبل الهجرة إيه إب مكي وما نزل بعد الهجرة فهو مدني وإن نزل في غير الايه في غير مدينة يعني مثلا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 لأن الغالب على أهل مكة الكفر فخوطبوا بيا أيها الناس وإن كان غيرهم داخلا فيهم وإن وكان الغالب على أهل المدينة الإيمان فخوطبوا بيا أيها الذين آمنوا وإن كان غيرهم إيه داخلا فيهم إذا قالوا إذا كان الخطاب لأهل مكة مكي إذا كان لأهل المدينة إذا مدني كيف نعرف الخطاب هذا مكة وهذا خطاب مدني قال يا أيها الناس مكي ويا أيها الذين امنوا ايه مدني وذكر الماوردي أن البقرة مدنية في قول الجميع إلا آية وهي وتق يوما ترجعون فيه إلى الله فإنها نزلت يوم النحر في حجة الوداع بمنى هذا على قول هذا على إيه على قول ونزلها هناك لا يخرجها عن المدني بالاصطلاح الثاني أنما نزل بعد الهجره مدني سواء كان بالمدينة أو بغيرها وقال الماوردي في صورة النساء هي مدنية إلا آية واحدة نزلت في مكة في عثمان بن طلحة حين أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ منه مفاتيح الكعبة ويسلمها إلى العباس فنزل قولة على إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وقد سبق الكلام عليها في المناسبات بين الصور بعضها البعض قال ومن جملة علاماته أن كل صورة فيها يا أيها الناس وليس فيها يا أيها الذين فهي يمكية وفي الحج اختلاف لأن الحج بدأ به يا أيها الناس في اختلاف هل هي مكية أم مدنية إذا من علامات المكي كل صورة فيها يا أيها الناس وليس فيها يا أيها الليه الذين آمنوا وكل صورة فيها كلا فهي مكية لإن كلا زجر مواعيد وهذا يناسب إيه آل مكة الكفار وكل صورة فيها حروف المعجم فهي مكية إلا البقرة وآل عمران وفي الرعد خلاف وكل صورة فيها قصة آدم وإبليس فهي مكية سوى البقرة وكل صورة فيها ذكر منافقين فمدنية سوى العنكبوت وقال هشام عن أبي كل صورة ذكرت فيها الحدود والفرائض فهي مدنية إن هذا معروف أن الأحكام الشرعية ما نزل إلا بعد, الإيه؟ بعد الهجرة وكل ما كان فيه ذكر القرون الماضية يعني قصص الانبياء مع اقوامهم فهي ايه فهي مكيه يبقى الاول عرف اصطلاحات العلماء في المكي والايه والمدني ثم ذكر علامات تميز بها المكي من الايه من المدني يبقى لازم تعرف بقى الاصطلاحات شيء والعلامات ايه شيء اخر فإذا سئلت ما المكي وما المدني تقول الايه الأقوال الثلاثة فقط ما تدخلش في العلامات وإذا سئلت ما علامات المكي ما العلامات تميز بين المكي والمدني تقتصر على الايه عن العلامات وذكر أبو عمرو عثمان ابن سعيد الدارمي بإسناده إلى يحيى بن سلام قال ما نزل بمكة وما نزل في طريق المدينة قبل أن يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فهو من المكي. يعني حتى أثناء الهجرة، ما إذا ما نزل عليه صلى الله عليه وسلم في الطريق من مكة إلى المدينة قبل وصوله يعتبر إيه؟ يعتبر مكي. وما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره بعدما قدم المدينة فهو إيه؟ فهو المدري. ده التعريف إيه؟ التعريف اللي هو المشهور الثاني أن المكي ما نزل قبل الهجرة إن كان بالإيه؟ بالمدينة. والمدن ما نزل بعد الهجرة وإن كان بمكة وما كان من القرآن يا أيها الذين آمنوا فهو مدني وما كان يا أيها الناس فهو مكي وذكر أيضا بإسناده إلى عروة بن الزبير قال ما كان من حد أو فريضة فإنه أنزل بالمدينة وما كان من ذكر الأمم والعذاب فإنه أنزل بمكة وقال الجعبري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 أو كلا أو أولها حروف تهج سوى البقره للبقرة عمران والرعد في وجه أو فيها قصة آدم وإبليس سوى الطولة فهي مكية وكل سوره فيها قصص الأنبياء والأمع الخالية فهي مكية وكل سوره فيها فريضة وحد فهي مدنية وذكر ابن ابي شيبه في مصنفي في كتاب فضاء القرآن قال حدثنا وكي عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال كل شيء نزل فيه يا أيها الناس فهو بمكة وكل شيء نزل فيه يا أيها الذين آمنوا فهو بالمدينة قال وهذا مرسل قد أسند عن عبد الله المسعود ورواه الحاكم في مستدركه في آخر كتاب الهجرة عن يحيى بن معين قال حدثنا وكيع عن ابيه عن الاعمش وعن ابراهيم عن علقمه عن عبد الله بن مسعود به قال وقد نص على هذا القول جماعة من الائمه منهم احمد محمد وغيره وبه قال كثير من المفسرين ونقله عن ابن عباس قال وهذا القول ان اخذ على اطلاقه ان هو كل في صوره هي الناس مكيه ويا ايها المدنيه ان اخذ على اطلاقي ففي نظر فان سوره البقره مدنيه وفيها يا ايها الناس وفيها يا ايها الناس اكثر من مره وفي سوره النساء ايضا مدنيه وفيها برضه يا ايها الناس وصورة الحج مكيه وفيها يا ايها الذين امنوا فان اراد المفسر ان الغالب ذلك فهو صحيح إيه ما نقولش إيه ما فيه يا أيها الذين أمنوا مدني وما فيه يا الناس مكي طالع نقول الغالب الغالب أن ما فيه يا أيها الناس بين مكي ويا أيها الذين أمنوا مدني قال فإن أراد المفسرون أن الغالب ذلك فصحيح ولذا قال مكي هذا إنما هو في الأكثر وليس بعام وفي كثير من الصور مكي يا أيها الذين أمنوا والأقرب تنزيل قول من قال مكي ومدني علنه خطاب, خطاب المقصود به او جل المقصود به اهل مكة يا ايها الذي منوا كذلك بالنسبة الى اهل المدينة وفي تفسير الرازع عن القمة والحسن ان ما في القرآن يا ايها الناس مكي ويا ايها الذين منوا مدني وان القاضي قال ان كان الرجوع في هذا الى النقل فمسلم وإن كان السبب فيه خصول المؤمنين بالمدينة على الكفرة دون مكة فضعيف إذ يجوز خطاب المؤمنين بصفتهم واسمهم وجنسهم ويؤمر غير المؤمنين بالعبادة كما يؤمر المؤمنون بالاستمرار عليها والازدياد منها الله تعالى في صوت البقرة ذكر أصناف الناس المؤمنين والكافرين ومنافقين ثم خاطبهم جميع قول يا أيها الناس اعبدوا ربك فيا أيها الناس هذا أمر إيه؟ للأصناف الإيه؟ الثلاثة والله تعالى أمئي بإذا غير المؤمنين أمروا بالإيه؟ بالعبانة والمؤمنون أمروا بها على وجه استباة عليها والزيادة إيه؟ منها يا أيها الذين أمنوا آمنوا بالله ورسوله يا أيها الذين أركعوا وسجدوا واعبدوا ربكم ويقع السؤال أنه هل نص النبي؟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 فرسولا على ذلك كله حتى قال ابن مسعود كما مر معنا في موضع انه لا يعلم احد اعلم بالايه بالقران نزل بالليل بالنهار في الصفر في الحضر في الصيف في الشتاء يبقى كانوا يعلمون ذلك بالفطرة ضرب مثال قال الطلاب الملازمون لشيخهم يعرفون مصنفات شيخهم وبماذا بدأ وبماذا انتهى والكتاب ده قبل هذا الكتاب والكتاب دا بعد هذا الكتاب فإذا كان هذا يقع من الطلاب مع شيخهم فهو من وقوعه من الصحابة أولى لا لأن الصحابة أحرص على ما يسمعون من النبي عليه الصلاة والسلام أشد من غيرهم غير أنه لم يكن من النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك قول ولا ورد عنه أنه قال ولا ورد عنه أنه قال اعلموا أن قدر ما نزل بمكة كذا وبالمدينة كذا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 يعني معرفة المكي والمدني الله تعالى لم علينا وإن وجب في, في بعض الأمة على أهل العلم معرفة تاريخ الناس التاريخ الناسخ والمنسوخ ليعرف أو يعرف الحق الذي تضمنهما فقد يعرف ذلك بغير نص الرسول بعينه وقوله هذا هو الأول المكي وهذا هو الآخر المدني وكذلك الصحابة والتابعون من بعدهم لما لم يعتبروا أن من فرائض الدين تفصيل جميع المكي والمدني مما لا يسوغ الجهل به لم تتوفر الدواعي على اخبارهم به ومواصلة ذكره على أسماعهم وأخذهم بمعرفته وإذا كان كذلك ساغى أن يختلف في بعض القرآن هل هو مكي ومدني مدني سؤال لماذا اختلف العلماء في صورة واحدة فقال بعضهم انها مكية وبعضهم قال انها مدنية. هه? لماذا اختلفوا? دائما نقول ايه ان كثرة الاختلاف تدل على عدم الايه الدليل. كثرة الاختلاف تدل على عدم ايه? الدليل. لو كان في دليل كان حسب الامر وانتهت القضية. لكن ما فيش دليل. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يقل للصحابة الصورة فلانيه مكية والصورة فلانيه مدنية.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 وإذا كان كذلك بطل ما توهموه من وجوب نقل هذا أو شهرته في الناس ولزوم العلم به لهم ووجوب ارتفاع الخلاف فيه قال أبو القاسم أن في كتاب التنبيه على فضل علوم القرآن وقد قرانا في مقدمة الإمام رحمه عليه كلاما يعني كالدولار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 وما نزل بالمدينة حكم مكي وما نزل المكة في أهل المدينة وما نزل بالمدينة في أهل مكة ثم ما يشبه نزول المكي في المدني وما يشبه نزول المدني في المكي ثم ما نزل بالجحفة وما نزل ببيت المقدس وما نزل بالطائف وما نزل بالحديبية ثم ما نزل ليلا وما نزل نهارا وما نزل مشيья يعني تشيعه الملائكة وما نزل مفردا ثم الآيات المدنيات في الصور المكية والآيات المكية في الصورة المدنية ثم ما حمل من مكة إلى المدينة وما حمل من المدينة إلى مكة وما حمل من المدينة إلى أرض الحبشة ثم ما نزل مجملة وما نزل مفسرة وما نزل مرموزة ثم ما اختلفوا فيه فقال بعض المدني هذه خمسة وعشرون وجهة من لم يعرفها ويميز بينها لم يحل له أن يتكلم في كتاب الله تعالى. يبقى علم ذلك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 ما نزل بالمدينة هو تسع وعشرون سورة فلبالك القرآن كم سورة مية وربعتاش ما نزل بالمدينة تسع وعشرين ايه سورة وقد سبقت الإشارة إلى أن أكثر القران ايه مكي أكثر القران مكي ذكر ما نزل بمكة وحكمه مدني قال منها قولو تعالى يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر وأنثى الآية في سلط الحجرات قال ولها قصة يطول بذكرها الكتاب المحقق قال انظر تفصيلها في سيرة ابن هشام ها؟ سيرة ابن هشام الجزء الأول صفحة الآية الآية الآية رجعوا درجة القصة الواردة في, ايه؟ في نزول هذه الآية ونزلوها بمكه يوم فتحها وهي مدنيه لانها نزلت بعد الهجره ومنها قوله تعالى في المائده اليوم اكملت لكم دينك خلي بالك الايه الاولى نزلت بمكه لكنها ايه مدنيه لاننا لو قلنا المدني ما نزل بعد, الإيه؟ بعد الهجره ومنها اليوم اكملت لكم دينك الايه نزلت يوم الجمعه والناس وقوف بعرفات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 فلما نزلت هذه الآية على النبي عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة بعرفات بركة الناقة من ثقر الوح وهي مدنية من بعد الهجرة وهكذا ايه ما نزل مكة وحكم, ايه وحكم مدني ذكر ما نزل بالمدينة وحكم مكي منها صورة الممتحنة بالكسر الحاء اسم فاعل والممتحنة بفتحها ايه اسم ايه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 يخاطب أهل مكة وهي مدنية ومن أول براء إلى قوله إنما المشكورة نذس خطاب لمشكِّي مكة وهي مدنية فهذا من جملة ما نزل مكة في أهل المدينة وحكم مدني وما أنزل في أهل مكة وحكمه مكي أو في أهل مكة حكم العكس مكة ما نزل بمكة في أهل المدينة حكم مدني وما أنزل في المدينة حكم مكي ما يشبه تنزيل المدينة في الصور المكية؟ بخلي بالك بقى ذكر الصور المدنية والصور المكية وما نزل في مكة حكم مدني والعكس ما يشبه تنزيل المدينة في صور يعني في آيات في مكية تشبه المدنية تشبه المدني. من ذلك قالوا تعالى في سوره النجم الذين يجتنبون كبائر الاثم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 إلا اللمم قال وهو بين الحدين من الذنوب يعني لا هو من كبير الإث ولا هو من, الإيه من الفواحش إلا اللمم قال هو بين الحدين من الذنوب نزلت في نبهان والمرأة التي راودها عن نفسها فأبت والقصة مشهورة يبقى يعني عايز يقول يعني أنما ما كان من الرجل مع المرأة في الحرام دون الزنا يبقى ايه هذا من الايه من اللنن قال والدليل على انه يشبه المكي يشبه تنزيل مدينه ومكي انه لم يكن بمكه تحد ولا غزو فالايه في صورة الإيه؟, الايه في صورة النجم قال وهي تشبه الايه المدينه فيها, فيها عقوبات ونحن عارفين ان الحدود والعقوبات لم تشر الا بالايه بالمدينه فالسوره مكية تشبه الايه تشبه ما يشبه تنزيل مكه في الصوره المدنيه كقوله تعالى في سوره الانبياء لو اردنا ان نتخذ لهوا لتخذناه من لدنا قال نزلت في نصرنا نجران ومنهم السيد والعاقب اللذان جاء النبي عليه الصلاه والسلام يباهله كما أمر عليه الصلاه والسلام كما أمر ربه وبعدين ايه قال احدوما للاخر تعلم اننا لولا عنا أو باهلناه وكان صادقا ايه نزلت بنا العقوبه فالاولى نصالحه بلاش الايه المباهله ومن قال تعالى والعاديات ضبحا وقالت تألى في الأنفال وإذ قالوا اللهم إن كان هذا والحق من عندك إلهم أهل مكة السورة إيه الأنفال المدنية وإذ قالوا من اللي قال كنه كفرق ليش قبل الهجرة وإذ قالوا اللهم إن كان هذا والحق من عندك فأمطار على عن حيضة من السماء أو ائتنبأ ذمن قالت على وما كان الله يعظمه وأنت إيه وأنت فيهم وذل قبل إيه قبل الهجرة فالسورة مدنية والآية السورة المدنية والآية تشبه المكية ثم ذكر أمثلة بقى لما نزل بالآية بالبلاد بالجحفة وبيت المقدس والطائف والخديبية وما نزل ليلا يعني شوف الدقة الدقة من الصحابة عرفوا ما نزل في المدينة وخارج المدينة وضواحيه في مكة وضواحيه ما نزل ليلا وما نزل نهارا قال قوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزله الساعة شيء عظيم نزلت ليلا في غزوة بدل المصطلق وقولو تعالى في المائدة للنبي عليه الصلاة والسلام والله يعصمك من الناس نزلت في بعض غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عليه الصلاة والسلام أول ما دخل مدينة يحرس بالليل ليه لان قريشا بعد الهجره لم يسكتوا وانما بعثوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم خطابات انذار وتهديد لا يغرنكم انكم افلتتمون الى يثرب لا في عقر داركم فنستأصل شافتكم ونستبيح بيضتكم وعلم صلى الله عليه وسلم ان هذا التهديد مش مجرد كلام لدى يمكن ان يكون ايه حقيقه وفع يمكن يهاجموا المدينه في اي وقت فقال من يحرس الليله يرحمه الله أو الله كما قال فجاء سعد بن وقاص فقام عليه حرسه فظل يحرس حتى نزلت هذه الآية والله يعصمك من الناس فأخرج رسول الله صلى الله وسلم من الخيمة قال يا أيها الناس انصرفوا فقد عصمني الله والعصم هنا المراد بالعصم من القكف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 وفي اخر قول لا يفتيكم في الكلام في الـ شوف الدقه الاولى نزلت في الشتاء والثانيه نزلت في في الصيف ولذلك اخر ايه في النساء تعرف بقيه الايه ايه الصيف ما نزل مشيعا كما قلت يعني ايه نزلت معه الملائكه مع جبريل ما نزل مشيعا قال سوره الانعام نزلت مره واحده شيعها سبعول ألف ملك طبقوا ما بين السماوات والأرض لهم زجل بالتسبيح فقال رسول الله صلى الله سلم سبحان الله وخلص جدا لكن الحديث لا يصح حديث لا يصح ولذلك قال هو قلت ذكر أبو عمرو بن الصلاح في فتاويه أن الخبر المذكور جاء من حديث مبي بن كعب عن النبي صلى الله وسلم وفي إسناده ضعف ولم نر له اسنادا صحيحا وقد روي ما يخالفه فروي أنها لم ينزل جملة واحدة بل نزل منها آيات بالمدينة واختلفوا في عدنها فقيل ثلاث ويقول تعالى قل تعالى وأتلم ربكم وقيل ست وقيل غير ذلك وسائل الصوره نزل بمكه وفاتحه الكتاب نزلت ومنها ثم ومعها ثمانون الف ملك وآية الكرسي نزلت مع ثلاثون ألف ملك وطبعا كما قال في الحديث الأول لم يصح كذلك هذه الروايات بحاجة إلى, إيه؟ إلى صحة الأخاديث المروية فإن صحر الحديث فعلى العين واللأس وإلا فلا الآيات المدنيات في الصور المكية أما تمسك المصحف كده الطبعات القديمة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 وما قدر الله حق قدره نزلت هذه في مالك بن الصيف إلى آخر الآية والثانية والثالثة ومن أظل ممن افترى الله كذبا نزل في عبد الله بن ابي صرح أخي عثمان من الرضاعه حين قال سأنزل مثل ما أنزل الله وذلك أنه كان يكتب لرسول الله صلى الله وسلم فأنزل الله جل ذكره ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين فأملاها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما بلغ قوله ثم أنشانه خلقا آخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتب فتبارك الله أحسن الخالقين فقال إن كنت نبيا فأنا نبي لا لو خطر ببال ما أمليت علي فلحق كافرا والعياذ بالله وأما قوله أو قال اوحي إلي ولم يوحى إلي شيء فإنه نزل في مسيلمه الكذاب حين زعم أن الله سبحانه اوحى إليه وثلاث آيات من آخرها قل تعالوا الايات الآيات وسورة الأعراف مكية إلا ثلاث آيات واسالهم عن القرية إلى قولي وإذن تقن الجبل وسورة إبراهيم مكية غير آياتين نزل نزلت في قتل بدر ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفر وسورة النحل مكية إلى قولي والذين هاجروا في الليل بعد ما ظلموا والباقي مدني إلى آخر ما ذكر الآيات المكية عليكم سعوة الله الآيات المكية في الصور المدنية منها قالوا تعالى في الأنفال وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم يعني أهل مكة حتى يخرجك من بين أظهرهم يعني سنة الله سبحانه وتعالى في الأمم التي تكذب رسلها أنهم إذا حقت عليهم كلمة العذاب أخرج إيه؟ اخرج الرسول كما فعل بلوط عليه السلام وكما فعل يونس لولا ان الله قبل ايه توبه قومه وكذلك لما قال كفار قريش اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء او اتينا بمعاد استعجلوا عذاب الله فبين الله ان المانع من اجابتهم الى ما ساله بوجود الرسول ايه ودر رسوله قال وما كان الله يعذبهم يستغفرون كان الله معذبهم يستغفرون. وسورة التوبة مدنية غير آخر آيتين لقد جاءكم رسول من أنفسه وسورة الرعد مدنية غير قوله تعالى ولو أن قرآن سيرد بالجبال إلى قولي جميعا وسورة الحج مدنية وفيها اربع آيات مكية إلى آخر ما حمل من مكة إلى المدينة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 فأسلم يومئذ بيوت من الأنصاء بصورة يوسف مكي ولما جاء ثمانية من أنصاء من أهل مدينة إلى الرسول في مكة وهو أسلموا سمعوا الصورة وخادوها ورحوا إيه بها المدينة حملوها إلى إيه؟ المدينة وقرؤوها على أهلها وروى ذلك يزيد بن رومان عن عطائب عن ابن يسانع بن عباس ثم حمل بعدها قل هو الله احد ثم حمل بعدها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 ارجل فيعني وجد المسلمون ان الفرصه متاحه للهجوم في ايه في اخر الشهر ويا ترى ثبتت الرؤيه ولا ما ثبتتش الرؤيه ها فحصل هجوم المسلمين على المشركين واصلوا منهم وسلبوا اموالهم فعاب المسلمون عليهم ذلك انتم بتقولوا الشهر حرام لا تقاتلون فيه وقد قاتلتم في الشاحران يسألونك عن الشاحران قتال فيه وفيه قتال في الشاحران فقالت على قل قتال فيك احنا معاك وابدنكم على ما تقولون ان القتال في الشاحران ايه كبيرة ولكن انتو نسيتم يعني كما قيل لأهل العراق تسألون عن دانبرغوت وقد قتلتم ايه الحسن بن علي ايه او الحسين بن علي ايه يعني فانتو المشركين فتنتم المسلمين واخرجتموهم من ديارهم وصددتم عن سبيل الله عن الحرام نسيتوا ده كله ولم تعضوا المسلمين ان وقعوا الخطأ انهم قاتلوا في شرح حرام كانوا يشكون هل ثبتت الرؤية ام لا ثم حملت اية الريبة من المدينة الى مكة في حضور ثقيف ومن المغيرة الى عتاب ابن اسيد عامل رسول الله صلى الله سلم على مكة فقرع التاب عليهم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من ربا فاقروا بتحريمه وتابوا وأخذوا روس الأموال ثم حملت مع الآيات من أول سورة براء من المدينة إلى مكة قرى علي ما بطالب رضي الله عنه يوم النحر على الناس وفيه ترتيبها قصة لما نزلت سورة براء بالمدينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم سنة تسع من الهجرة عالم أبي طالب وأمر أن يقرأ على الناس ايه سورة براءة وأن ينادي في الموسم لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوب البيت ايه عريان ثم حملت من المدينة إلى مكة الآية التي في النساء إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان اللي هي إن الذين توفاهم الملائكة وظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم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 لأنهم مصطعفين فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بها إلى مسلم مكة قال جندع ابن ضمر الليفي ثم الجندعي لبنيه وكان شيخا كبيرا الست من المستضعفين وامني لا أهتد إلى الطريق فحمله بنوه على سريره متوجها إلى المدينة فمات بالتنعيم فبلغ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم موته فقالوا لو لحق بنا لكان أكمل لأجره فأنزال تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفور رحيم وأخيرا في هذا النوع ما حمل من المدينة إلى الحبشة ما نزى بالمدينة وحمل إيه؟ إلى الحبشة وهي ست آيات بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جعفر ابن أبي طالب في خصومة الرهبان والقسيسين يا اهل كتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية فقرأ جعفر ابن أبي طالب عليهم عند النجاشي فلما بلغ ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا قال النجاشي صدقوا ما كانت اليهودية والنصرانية إلا من بعده ثم قرأ جعفر